بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبتهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيربهون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينفر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يحرف الله وعده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 مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَذِقٌ رَّبُّهُمْ لَكَافِرُونَ يَغْرُقُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُتُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُوا الْأَرْضَ عَمْرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يُثيرُ الْأَغْضَابَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُقْرَؤُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنَشَرُونَ وَمِنْ آيَك أَنْ خَلَقَ لَقُمْ مِن أَم خُسكُمْ أَذوادَ للتَسْقُِ لَهَا قجَلَ رَيينَكُم م وَتَّتَعُوا وَرَحْمَ إِ فِي ذَلِكَ لآيَكِ لِقَوْمِ يتَفَكَوون وَمِنْ آياتاتِ خَلْقُ الشَّمواتِ وَالأَرْض وَفتِنابُ أَْلسِنَاسْتِكُمْ وَألانِكُم إَِّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ للِعَالِم وَمِنْ آياتَاتِه مَنَامُكُم بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيقُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِ قَ يافِرون وَمِن آيكِن عَ تَقُومَ السَّم وَ الأرطُ بِأَمرِ ثَُّ إذَا دَعااقُم دَعوَدَ مِنَ الأرْطذَا ن تُ تَخُدُون وَلَهُ مَ في السمواتِ وَالأَررض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيثه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أَلَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَقَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَن تُفْسقُوا كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فالَّذِينَ تَبِعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بِطُبُرِهَا الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ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 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيقٌ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفوا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشرفون وإذا أبقنا الناس رحمة فرحوا بها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 ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرفو في أموال الناس فلا يرفو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المطعقون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سبحانه وتعالى عما يشرفون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليثيقهم ليثيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل شيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشرفين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي هي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصر السعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يَدْعُو الَّذِينَ آمَنُوا عَنِ الصَّالِحَاتِ نَفْسَهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودخ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون اِكَمْ مَن قَبْلَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُغْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 اسْمَعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وشيبا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْقُونَ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 إن وعد الله حق ولا يشتخفنك الذين لا يوقن